الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأقام الله به المله. وأوضح به السبيل وهدى به من الضلاله وأرشد به من الغواية فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله البشرية قاطبة والإنسانية جمعاء والمسلمون على وجه الخصوص في أمس الحاجة لصناعة نموذج فريد وإنسان نبيل يؤدي حق الله ويرعى حق حق عباد الله وخلقه المسلم الذي يعيش في توازن بديع بين أشواق روحه وتزكيه نفسه وصلته بربه وعلاقته بخالقه من جهة وبين معطيات المادة وحقائق الواقع مع الممارسة الراشدة السليمة الإسلام هو المعين الثر والنبع الدافق الذي يستقي منه المسلمون المكارم والفضائل يستقي منه المسلمون المكارم والفضائل كلها في هذه الحياة هو دين كامل في مبناه واف في معناه سام في مغزاه لا يقبل الله سواه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين احتوى هذا الإسلام على مبادئ التربية وعلى أصول الأخلاق الكريمة وعلى أسس السلوك القويم مع وضوح في العقيدة ونصاعة في المفاهيم ورقي في الممارسة وقوة في الأهداف وعمق في الرؤية دين عظيم غير أن أعظم جريمة ارتكبت في حق المجتمعات الإسلامية يوم أن فصل الإسلام من المجتمع وبقي الإسلام في حياة الناس مجرد شعائر تعبدية يؤدونها في المساجد وصار الإسلام مكانه المسجد وأخصي الإسلام من السوق والاقتصاد والحكم والسياسة والمعاملات والحياة كلها فكانت هذه جريمة في حق المسلمين وكانت هذه جريمة في حق البشرية جمعاء إذ أن البشرية تترنح اليوم في عفن الجنس وسعار الشهوات المحموم ويقننون لذلك بأبعاد فلسفية والغرب تكاد المادية المتطورة تكون وبالا عليه تدمره لأنه فقد الإسلام ولم يفقد الإسلام إلا بعد أن فقد المسلمون الذين يحملون الإسلام إن أعظم جريمة ارتكبت في حق البشرية وفي حق العالم اليوم يوم أن صار المسلم لا يمثل الإسلام حقيقة ولا يعبر عن مفاهيم الإسلام الحقيقيه بين غلواء وشطط ودماء تسفك وبين تراخ. في الدفاع عن المقدسات والمقاومة المشروعة في استرداد القيم والأخلاق والأفكار والمفاهيم قبل استرداد الأراضي والأوطان والبلدان عباد الله تصوروا مجتمع بلا أخلاق ولا أمانة ولا وفاء ولا صدق ولا عدل مجتمع بلا ضمير ماذا يمكن أن يسمى هذا المجتمع أسمي الغابة الغابة والغابة احيانا فيها بعض القوانين والنظم وفيها بعض الضوابط والحدود في إطار الغابة بالرغم من الوحشية التي في الغابة غير أن المجتمع الإنساني إذا فارق وترك المبادئ والاصول الكريمة صار اسوا واشنع واقعا من الغابات ففي الغابات خطوط حمراء وفي الغابات قياده وفي الغابات بعض الشهامه والنخوه والمروءه والنجده عند بعض الحيوانات وليس عند كلها ايها المسلمون عنوان هذه الخطبه المسلم مع مجتمعه وهي الخطبة العاشرة بحمد الله وحوله وقوته الخطبة العاشرة والاخيره في سلسلة خطب معالم الشخصية المسلمة والتي بدأناها من علاقة المسلم بربه وختمناها بعلاقة المسلم بمجتمعه لندلل على أن الإسلام حوى كل الفضائل وحوى كل المكارم وما ترك شيء من الرقي والممارسة الراشدة إلا والإسلام طرقه وحث عليه وحض عليه في وضوح وصراحة يؤسفني أن أقول إن قضية الرقي في التعامل مع بعضهم الناس رقي الناس, رقي الناس في تعاملهم مع بعضهم البعض قد يظنه الناس أنه من واردات الثقافة الغربية وأنه مما جاءنا من الكفرة وهذا والله ليس صحيح أولا الإسلام يعتبر البشرية جنس واحد يا أيها الناس اتقوا, رب... اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة البشرية من جنس واحد الجنس الإنساني مكرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الإسلام بديع الإسلام عظيم لكن الذي أقطع به الشك أن الأمة الباهتة التي أراها أمامي لا تمثل الإسلام بكل معطياته ولا حقائقه أقول ذلك وأنا أعايش الواقع وأرى ما فيه أن تتعامل في الشارع بذوق رفيع وأدب جم مع الناس أن تراعي الآخرين أن تقدم الناس ان لا تتجاوز الصف ان لا تقطع الإشارة الحمراء كل هذا من أصول الدين ومن أصول الاخلاق ومن, ومن أبجديات الإسلام وبعض الناس يظن أن هذه قوانين جاءت من الغرب أن يدخل الإنسان الموضع محترم أن لا يزاحم أن لا ترى الناس إذا جاءهم تموين أو طعام يتكدسون ويتزاحمون في المكان أو يجرون بصورة عشوائية هذا منظر لا يليق بالمسلمين كنت ارى في بعض الازمان في المواصلات ايام الزحمه الشديده الناس بيكونوا واقفين بعدين بتجي الحافله او البص لما تجي تركب ما بتقدر اول حاجه في ناس بخشوا بالشبابيك بشباك الحافله وزحام فكان بيجي لي شعور عجيب لما اركب بتلفت أشوف الزول الخشة بالشباك دمنه بلقاه كلهم قاعدين محترمين وشاكين وقاعدين كده أقول لهم يزول الخشة ده مرق ولا شنو الخشة بيا شباك الحافلة ده مرق ماشى ولا قاعد ده منظر لن تراه في نيويورك لكنك يمكن ببساطة أن تراه في السوق العربي معلش الاستاذ أنا نسيت ما حول الموقف انا كنت قاله في السوق العربي ممكن تراه في الاستاذ حيث التزاحم بهذه الصورة ان تحافظ على النظافة العامة والبيئة هذا من صميم الدين اعطوا الطريق حقه من القائل انه الذي علم الانسانيه الرقي والذوق الرفيع انه الذي علم البشرية القيم والاخلاق الفاضلة اعطوا الطريق حقه أميط الاذى عن الطريق كون الزور يشرب ويرمي في الشارع ياكل وبقيت السندوشت في الشارع والورق والكيس في الشارع ده ما بتلقاه في بلاد الكفار أخذوه منا إذا كان في القرن الخامس الهجري أرسل ملك انجلترا ملك انجلترا هذه وثيقة خرجت في الأيام الفائتة اوردتها بعض الصحف البريطانية وثيقة عجيبة أرسل ملك انجلترا آنذاك إلى ملك الأندلس رسالة بخط يده ومعه ومع الرسالة ولديه ولي عهده والبنت بنته ولية عهده أيضا. أرسلهم إلى ملك الأندلس وترجاه وطلب منه أن يمكثوا معه في القصر بين المسلمين ليتعلموا أصول الأخلاق والتعامل الفاضل والذوق الرفيع لأنهم إذا رجعوا إلى إنجلترا سيكونون حكام إنجلترا عشان يخش يعرف انه زول لما يصحى الصباح يتسوق وينظف خشمه وده من الدين وما يكون خشمه وشخان عشان يلبس نظيف ويكون مهذب عشان يقول لك لو سمحت يتفضل ما كنت سامحني عشان يتعلم عبارات المجامله واللطف ده من الدين ملك انجلترا يرسل ابنيه ولديه البنت والولد الذكر إلى ملك الأندلس ليبقيهما في قصر الخلافة المسلمة ليتعلما اصول التعامل اللي هو يسموها الأتوكيت الأتوكيت يقول لك خلي عندك أتوكيت يؤسفني أن نمارس, أن نمارس الدين بعيدا عن الواقع وعن الحياة تضجون من الحكام وتستنكرون عليهم لمواقفهم المتخاذلة في غزة أما وإنكم لو أعملتم الإسلام في حياتكم لكان حكامكم مثلكم ولا حكمكم من هو جدير بكم ولو كان الامر كذلك القيادة راشدة والمجتمع راق، لما بقيت اسرائيل في الوجود لحظة ولما تجبرت امريكا في الدنيا دقيقة ولما طغت جيوش الحلف الاطلسي والناتو, والناتو في العالم دقيقة نحن بحاجة الى استعادة دورنا أن نستعيد كمجتمع دورنا تجاه ديننا دين عظيم يحتاج إلى من يفجره في الواقع إلى من يمارسه بصورة صحيحة في الحكم في السياسة يؤسفني أن أقول بأن تقرير المراجع العام في الاختلاسات يعني يتناوله يتناوله الناس بصورة فريحة عارف ليه؟ قال لأنه الاختلاسات قلت السنة الفات خمسة مليار أمكن يكون بالجديد يعني والسنة دي ثلاثة مليار بس بس اختلسوا في سنة كاملة ثلاثة مليار والناس أبسطين قال لك مثل متقدمين قال ثلاثة مليار بس إخوان وين النزاهة دي ممكن تلقاه في بلاد الكفار الرشوة المتفشية حتى صارت الرشوة قانون وحقيقة حقيقة يطلع لك عطاء بعد ما يطلع العطاء يقول لك المدير غير ملزم باخذ اقل عطاء وافضله انت بس تقدم طيب يا اخي وقت انت ما حد يعني أنا ممكن اقدم اقل عطاء اوفرناكم قروش واقل زمن وانجزناكم ما يدوني يد واحد تاني لانتشار المحسوبيه والرشوه في ظل مجتمع مسلم كيف يعامل المسلم مجتمعه في خمسة أفعال مضارعة لو أخذنا بها مثلنا الأنموذج الإسلامي الراشد الذي يريده الله واحد يعظم يعظم يعظم ماذا أنت في إطار الأمة لست وحدك فلا تكن أنانيا ولا تكن من أصحاب الأثرة الأثرة حب الذات وحب التملك على حساب الاخرين الأثرة والأنانية من الأدواء القاتلة للمجتمعات الإسلام يأمرك بالصلاة ولكنه يجمعك مع آخرين في الصلاة تحت سقف واحد خمس مرات في اليوم والليلة ويجمعك تجمع أكبر مع آخرين في يوم يسمى بالجمعة ويمكن أن تؤدي الصلاة في البيت لكنه يأمرك أن تؤديها, أن تؤديها مع الآخرين لتتعلم وصول التعامل مع الآخرين. فإذا أتيت إلى المسجد ابتعد ابتعد عن الثوم والبصل حتى لا تؤذي الآخرين ولا تتخطى رقاب المصلين حتى لا تؤذي الآخرين. وإذا أتيت إلى الباب قدم إخوانك ولا تزاحي. يعظم حرمة الآخرين. المسلم. في ظل التعامل مع مجتمعه يعظم حرمة الآخرين ويحب الخير للآخرين نريد هل هذا موجود في المجتمع يعظم حرمة الآخرين أي مسلم أي كان المسلم أخو المسلم لا يظلمه حرام ولا يخذله ولا يسلمه إلى الأعداء كما اسلمنا اخواننا في غزه لعدوهم والله يجازل كان السبب ولا يحقره بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام المسلم بس مسلم ساكت على التالي بيبيع مويه في السوق بالرب بتعورنيش مدير جامعه وزير غفير صغير كبير غني فقير كل هؤلاء طالما انهم مسلمون لهم عليك حرمه نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه المشرفه قال ما اطيبك واطيب ريحتي وما اعظمك واعظم حرمتك عند الله ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك تخيل تهدم الكعبة ولا تقتل مسلم واحد أخير تهدم الكعبة مما تقتل مسلم رأيك شنو ده الدين عشان تعرف الناس بتعامل مع الناس حتى التعامل في ظل للأسف الشديد ما بتعايد لده مسلم عنده كم لقبه شنو عنده شهادة ولا ما عنده شهادة عنده دكتورة ولا ما عنده دكتورة خر جامعة ولا مهندس ولا شنو بتعاملوا معهم على هذا الأساس وحتى تلقوا مسكين غفير قاعد في محل والله أنا اقتنعت الغوفر ذي بعضهم القاعدين في أماكن والله عندهم حكم والله في واحد أنا بمشي أستفيد منه طوالي أقول له هوري يكلمني وأسأل عن حاجات دائرة في السودان وكذا يديني كلام مختصر ومفيد قوي أمكن يكون عند الله أعظم من ناس كتار رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا ذا هيبه قال ما تقولون في هذا قال حري إن خطب ان يسمع له كان يتكلم بيسمع له وإذا نكح أي ينكح وكان مشي عبر السمر بالدوطة طوالي بعد شوية ماشي واحد ضعفون مهلهل وعراجوه مشرط قال ما تقودون في هذا قالوا هذا إذا خطب لا يسمع له وإذا نكح لا ينكح قال هذا خير من ملء الأرض من الذي مضى خير من ملء الأرض من الذي مضى يعظم حرمه الآخرين يا السلام أسألك سؤال وأنت تعيش في مجتمع، ما هو إحساسك بالمسلمين إذا رأيت مريضا أو مبتلا أو فقيرا أو حتى شحات يسأل ما هو إحساسك بالآخرين اسمع إلى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأسمع بالغيث مطر نزلت يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح لذلك وليس لي فيها زرع ما عنده زراعة في الوطدي بس يقول للواء المطر جات للناس في الخلاء يقول الحمد لله اتكيف شديد إن المطر جات ما عنده زراعة ولا زارع وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين المسلمين بالعدل فأدعو له بظهر الغيب وليست لي عنده قضية وإني لأقرأ الآية من كتاب الله فأبلغ فيها فهم فأسأل الله أن يبلغ فهمي كل مسلم يخدزون إحساسه عالي ده إحساس مرهف تجاه الآخرين يعظم يرحم يرحم المسلمين لكن يرحم المسلمين دي يأخذ دين دي عظيم أول حاجة كلكم يحفظ هذه الاحاديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي أي زول ما عنده رحمة شقي الجالك زول مكسر زول مسكين كويس ما الذي ياتيك من الاحساس في قلبك لتكون مسلما صادقا مع مجتمعك هل ترحمه اسمعوا الى هذا الحديث العظيم اسمعوا الى هذا الحديث النبوي الجليل يقول صلى الله عليه وسلم انكم لن تدخل الجنه حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس رحمه احدكم صاحبه دي في انت بترحم جنالك بترحم، جيرانك بترحمهم اصحابك المعاك طوالي الطالع نازل معاهم بترحمهم وفي ناس والله أصحاب من الطالعين لازم معهم ما يرحمون والله في ناس جنة ما يرحموا لا يرحم زوجته ولا يرحم جاره في نوع زي ده شقي بس لكن شوف الحديث قالوا كلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم صاحبة إنما رحمة الناس أو قال رحمة العامة يا السلام رحمة العامة رحمة العامة تكون رحيم لأي مسلم حتى لو ما شفته ولا بتعرفه مين في ذا يكون عندك احساس وتعظيم لقيمة المسلمين في أي بقعة من الدنيا في دارفور في فلسطين في أفغانستان في باكستان في الهند في كشمير في السودان في أي موضع يكون عندك إحساس يرحم. والله يا اخواننا الان المجتمع يكاد ينهش بعضه بعضا في التجاره في الرغيف وتجار الرغيف حتى الجرايد حتى جرايد زادوا اي شيء ماشي في زياده دون نظر الى المواطنين والى المسحوقين والى المحرومين والى البسطاء والبائسين تاجر من تجار بغداد كما اورد ذلك الامام ابن ابي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه القيم الورع قال تاجر من التجار عنده حبوب عيش ذره وقمح وكان في بغداد فدفعها الى بعض غلمانه الغلمان مش اولاده الناس اللي شغالين معه الصبي شغال معك عندك دكان ممكن تدعي زول ما ولدك بالأجرة بل تلت بل شير بتعمله الأولاد شغالين معه أرسلهم أن يبيعوا هذا في البصرة من بغداد إلى البصرة وقال لهم عليكم أن تبيعوا القوتة اليوم, اليوم الذي تدخلون فيه البصرة اليوم اللي بتخش فيه البصرة تبيع ذهب الشباب والغلمان بالقوت لما دخلوا البصرة وجدوا أنهم إذا باعوا سيخسرون فأرجعوها نصف شهر خمستاشر يوم ما باعوا فلما أجزعت وربحوا ولم يربحوا ربحا كثيرا ربحا قليلا باعوا وأرسلوا إلى صاحب الطعام وقالوا له لقد بعنا ذلك ولكن بعد نصف شهر لاننا كنا اذا بعناها في اليوم الذي دخلنا فيه البصره على حسب وصيتك خسرنا فكتب اليهم قائلا لقد خنتم وصيتي تصدقوا بكل الذي بعتموه من الاموال راس المال والربح على فقراء البصره وعلى الله بعد هذا ان يرحمني قال لهم المال تصدقوا به والربح تصدقوا به وبعد الله يخليني وأفلت من غضبه يا أخي يا أخي نحن بنلقى في المجتمع صور من المستمع مجتمعه أول حاجة المحامين داري عندهم لهم خطبة كاملة خطبة جاية يلعب بحقوق الناس عارف انه موكل ده ظالم ويعينه على الظلم بتلمس الثغرات القانونية ويجي في المحكمة ان موكلي موكلك انت ما لاكي زلسة يديك بس بس موكلك موكلك أكل الدنيا كلها تطلعوا ويتجاولوا ده دين ده تقول له الله شو ما القيام؟ دعوا ناس يا أخي تكلموا عادية تقولوا هوي رجع للناس حقه أنا ما بدافع عنك إن موكلي طبعا يا أخوانا ما كل المحامين ما يقولوا مش فيني قضيه يعملوا فيني عريضه يقولوا أساء المحامين ويتلتلوني دي الناس كلامهم كثير أنا بقدر عليهم دي ما كل المحامين في محامين نبلاء بدافع عن الحق هل أمسك والله أنا مستغرب لعدم رحمته من الناس يا أخي تعمل عيادة مية ألف الكشف مية ألف الكشف بس لنأخذ معاقرب عساء ربع أخي الدكت المية ألف وتقول هل أمشى أعمل فحوصات وبعد ذلك تبني وارج عمشى يختلي دواء أريد أن تقلب المية ألف ذي تديني الدواء من الدرج بتاعك ده محقوق ده ما يا اخي زول يجيبوه في محل العمليه يقول لك ما دفع ما يخش العمليه زول ده ريموت يقول لك اللي يدفع قال اقصوا ما لاقانا اظن في نيويورك وفي انجلترا بكون في كلام زي ده الا تدفع حق العمليه في الاول وانت في أدخلت تدخلت السوق ده منو من الذي اجرم في حقنا وفي حق الاطباء فادخلهم الى السوق فصاروا تجار برضو ما كلهم والله في ناس بيشتغلوا بشهامه والله انا بعرف اطباء قمم أبا يعمل عياده خاصه نهائي لانه صادق مع نفسه قال لو جاني زول يوم المستشفى العامه ما بجاب لناس الاخصائي عنده يوم وجاني في العياده قال ما بعاملهم واحد بحس إنه ما واحد. أياته في المستشفى لكل الناس منهم بروفيسور داود. الله يرحمه. الرجل النبيل الرحيم. إنتوا قاعدين نحن عارفين بس قاعدين أنا يعني مولانا بتاع جوامع بس يعني أي حاجة الحمد لله بتحصل في البلد دي. بس معبيهه وبعرفها وبشوفها يا اخي والله في ناس قاعدين في بيوتنا ثلاثه مرات ناس يغنوا حفلات مختلفه والغنى يجي جو البيت شوف اذا عاده وكلهم بيقولوا قنبله قال ليش كنت قنبله شوتي انا بقيت اكلم ما فهمت والله ما فرسته لكن بس قنبله قنبله قال غنوا قال قنبله بعد يومين جا واحد غنى قنبله جات واحدة غنت قالت قنبله والله أنا قلت داري حرر غزة بالقنابل التقيلة دي ده شو ده؟ يعني تستغرب المعلمون المدرس الوحيد الذي كنا نرى فيه رمز الطهر والنقاء برضو دخل السوق وقد يكون اكثر الناس عذرا لدخول السوق عنده بيت وعنده اسره وعنده متطلبات وعنده تكاليف وعنده وعنده لكن برضو مزعج وما مريح فبالتالي المسلم مع مجتمعه يرحم يعظم حرمه الاخرين يرحم المسلمين يرحم ثالثا يحفظ يحفظ يحفظ لسانه ما يسئ ذل ما ينبي الذول لا في إشارة لا واحد خش غلط عليك طبعا ده عادي الشارع ده أي ذو سايق عربية يشاكل بلا والناس دي كلها تهرك والله أخوانا أنا أستغرب يا أخي التسايق الإشارة حمراء والله حرام تقطع شرعا حرام ليه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بس عشان ما يجي فليو دقيقة كاملة او جود دقيقتين يا اخي مستعدل وخاصة لما تكون الاشاره بتتحول تلقيه يمشي يحفظ لسانه اصلا الرقي في اللسان انا ما شايفك انت شكلك جميل ومنظرك جيافة متريح متمسح بالكريمات ما في مشكلة ما أقدر أوزنك إلا تفتح خشمك تفتح خشمك ده لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم أوزنك لما تفتح خشمك ده قال سكت دهرا ونطق كفرا في سكت الزمن ده كله الناس خايفين منه بيسك بلا يوم الفتح خشم ده عرفوا حقيقته تحفظ لسان الدأ تبقى زول تقيل اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن عيسى عليه السلام كان يمشي مع الحواريين من طلابه وهم يقطعون واديا قاطعين وادي مر عليهم خنزير الخنزير ججار دار يضربهم فوقفوا وتركوا الخنزير يمر قال عيسى عليه السلام للخنزير انفذ بسلام الحوارين قال ده خنزير قال لا احب ان اعود لساني النطق بالسوء لا احب ان اعود لساني النطق بالسوء وقد قال صلى الله عليه وسلم من خزن لسانه ستر الله عورته من خزن لسانه أجهل ماسك لسانه ده بيجوع وجهه ما في ذول بيجي يقولك يا خصم انت ساكت مالك يشكلك وإلك في الزمن ده ممكن يشكلوك كم ما تكلمت يقولك يا أخي ما تقول لي يا خانة ما تكلمت ما بت بتسكوا ساكت يقول لك إحنا ما عايز ما وقال لاشنو إيش عشان تنضم لكن في الغالب الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهدارا ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا الكلام بيخليك تندم يا لسان ينسب هذا من حديث ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا لسان قل خيرا تسلم أو اسكت قبل أن تندم قل خيرا تغنم واسكت تسلم تمسك خشمك ده بدك عوجا يحفظ رابعا يصون يحفظ لسانه ويصون ماذا ويصون نفسه من التدخل في شؤون الآخرين ده مع المجتمع كده وفي صادق أمين شهم عندك مروءه تغيث الملهوف تنصر المظلوم تفعل الخيرة مقدام شجاع تقرئ الضيف تجتمع فيك مكارم الأخلاق وخصال النبل ولا تتدخل في شؤون الآخرين عماد الأخلاق في الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني تبعد من الشمارات والكلام وكيدخل في أعراض الناس وكيدخل في شؤون الناس تبعد بتنفع الناس وتخدمهم تجف تساعد ما بتقدر أمش يعظم ويرحم ويحفظ ويصون ويألف يألف جاء في حديث البزار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف عجيب حديث نبوي ده المؤمن يألف يألف بحب الناس ولوف يؤلف بمجرد ما تشوفه بتحبه منع المعقد والله يا اخواننا في ناس معقدين تعجيب عجيبين وقد رأيت انماط من الناس مختلفين ولكني أرجعت ذلك إلى الطبائع واحد تلقاه بسيط جدا تهزر معاه تمزح معه عادي في واحد تهزر معاي شكلك بس محدد كده كويس خليك زول محدد لكن أقلف الناس يا أخي أدخل في الناس وخذ الناس تدخلوا فيك المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يك مع الناس قصة عجيبة من روائع التاريخ. كان عمر بن الخطاب يجلس مع الناس ويخالطهم وهو امير وخليفه فوجد رجل ياكل بشماله والرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر كل بيمينك ما رد عليه عمر واكل بشماله قال له عمر ثانيه كل بيمينك ثاني اكل طوال شال البسطونه كل بيمينك اكل بالشمال ضرب بسطونه ضربه بسطونه في ظهره قال له كل بيمينك قال انها مشغوله يا امير المؤمنين قال لي مشغول اين ذهبت قال له شغلت يوم موته فقطعت اتقطعت في المعركه بكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا وجلس على الارض في الطعام وقبل الرجل على راسه واعطاه درا الا ان يضربه قال له الا تضرب مثل ما ضربتك يؤخذ من ذلك انه رضي الله عنه يخالط الناس وينصح للمسلمين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من أعظم المقومات وإن كانت أمور يراها الناس بسيطة حس الناس في الفنادق كده يأكلوا بالشوكة والسكينة والشوكه في الشمال والسكينة في اليمين عشان يأكل بشماله يا لو حولتها فيها حاجة لو حولتها فيها حاجة تشير الشوكة بيمينك والسكين بالشمال فيها حاجة الخواجات قالوا لا ولا شنو الخواجات ما بيرضوا الناس يشوفوك متخلف ولا شنو يعني بكى عمر وجلس على الأرض للرجل يقبله فوق رأسه المؤمن يالف ويؤلف تحبه لمجرد ان تراه ولمجرد ان تنظر اليه ليس فيه ثقل الدم ولا الفظاظه ولا الغلظه ليس هذا ليس هذا من سلوك المسلمين مع بعضهم بعضا المسلم مع مجتمعه كانت هذه اخر خطبه من خطب معالم الشخصية المسلمة ولكني سأتحدث عن قضايا تخص المسلم مع مجتمعي في خطب قادمات وسأغلق ملف الشخصية المسلمة بهذه الخطبة سائل الرب جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو وأسأله أن يصرف عنا سيء الأخلاق فانه لا يصرف عنا سيئا الا هو انه ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه كان بعض شبابنا في هذا المسجد ممن يصلون معنا اعدوا استبيانا بخصوص هذه الخطبه وقسم الاستبيان في خطبة سابقة وهذه نتيجته طلبنا من اي زول يورينا عندنا 12 خصلة من خصال المسلم مع مجتمعه دا لنشوف الناس وين واقفين وين الالتزام بالعهود والمواثيق في سداد الديون وفي الالتزام بالمواعيد البلتزموا من المصلين معانا بالمواعيد يقول لك باجي باجي بيجي طوالي يقول لك برجع لك القروجي بعد شهر برجع لك بعد شهر ديه سبعين في المية سبعين في المية من المصلين معانا في الجامع ملتزمون على حسب كلامهم بالعهود والمواثيق الخاصة الثانية ترك ما لا يعنيك الشمارات ستة وخمسين في المية ما عندهم أي شغلة بأي شمر عدم اللجوء الى الواسطه لما نجي يشتغل الواحد وثلاثين في 31% ما بيرجعوا الى الواسطه نهاي في 69% دير شغالي الواسطة جد بصلوا معنا في الجامع الالتزام بالصفوف في المرافق العامة ناس باك في صف في, في شركة اتصالات في مستشفى في ختم في شركة في اي حاجه اللي بالصفوف العامه 74% ما بيخرم ولا بيقف اللي الصف بيجيف محل الصف يا اخي نحن في السودان تلقى الصف واقف الناس من كثرة ما بكرهوا الصف يعملوا صف ثاني يجيوا ناس يجفوا بيجايي اما صف ثاني في عربات تلقى كده خاشين الكبري الصف اللي بيدخل الكبري واضح في ناس ما داري في الصف يجي طوالي بهناك وراه وراه وراه يقف صفين عشان يخشوا الكبري في شارع واحد خط واحد 74% بيلتزموا بالصف عدم تخطي الرقاب في صلاة الجمعة 77% من الناس اللي بيصلوا معانا في الجامع ما قاعدين يتخطوا الرقاب يوم الجمعة يا أخواننا اللي ذكرناها دي من الدين يا من الدين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والحديث في صحيح مسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة مبسوط في الجنة ما اخذ راحته قال في السابقين فسألت عنه قالوا وجد شجرة في طريق المسلمين تؤذيهم فقطعها الله دخل الجنة بس قطع شجرة تؤذي الناس وفي الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم يعني الريحه المكويسه مش بتؤذي بنو ادم معناها الملائكه برضه بيتاذوا منك الجوال لو ضرب والناس في الصلاه بتاذوا معناها الملائكه بتتاذى في ملائكه اهي في ملائكه صلاه الجمعه دي ملائكه شوف كم مسجد في العالم يقيم الجمعة وربنا جسم ملائكته على المساجد الموجودة في الأرض قال فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع للذكر فمساعدة الناس وقضاء حوائجهم 69% لكن والله أكلمكم والله يا للأسف الشديد يسموها شو هي؟ الغش والخداع والاستهبال كره الناس في مكارم الاخلاق يا اخي جيك عيشنا فشيل الورقه تتابع له اخره تلقى كذب يا اخي تعال أشحد مشي الورقه قول يا اخواننا انا محتاج عديل ما عندي ورقه بس دايركم تدوني من حق الله خليه الدوق ما ما تقول ابوي ماتكت ابوك ومه مات أو يكون مات له 15 سنه تعملوا كانه ما تحسه ما ك... كذب ما تكذب ما تكذب 69% بيقضوا حوائج الناس بساعدوهم الاهتمام بوضع الأحذية في المكان المناسب وبشكل غير عشوائي طبعا الناس يقول والله الناس زي اللي جابوا كلام يا أخي ما شوفوا شغلكم الأحذية الدخلة في الدين شلو عندك خطبة يا مولانا الدينة بلا أحذية بلا كلام فارغ ده من الدين يا أخي إنك تكون إنسان ضريف ولطيف ونظيف ومهذب ولا تؤذي وأي حاجة ابتضاعه في مكانها الصحيح هذا من الدين يا أخي الترتيب والنظام من الدين والدليل على ذلك هذا الحضور حسنا هنجف أي زول يجف على كيفه أي زول يصلي على كيفه تجف في النظام وتخترب اللي قدامك الإمام بتاعك وتصلي وراه الدين نظام دين 68% البيخدت الأحذية في محلها الصحيح وما بصورة عشوية 68 أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك دي 60% رمي الفضلات والأوساخ في الأماكن المخصصة لذلك وإن لم تجد مكانا لرميها فلن تفعل دي 41% 59% بير مساكن من طرف يجدعه القزاز الفقضي يدع. بقيت السندويشت يجدعه فيش الكيس يجعوا بالضحك طيب الإفساح للآخرين وعدم التضييق عليهم في المجالس والطرقات دي في 72% والله كنت أقول لبعض الناس لو أنت سايب وفي زول داري يخش والشارع حقك ما حقه أجيف لكن بدون ما تضر نفسك وتضر الناس الوراك تجيف ويدخلوا وتقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لأنك ساعدته كشفت ضر إذا كان يقول تبسمك في وكأخيك صدقه أن تحمل متاع أخيك فوق دابته له صدقه وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي قراءة في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم قال الاهتمام بالنظافة والمظهر العام في الملبس والسكن دين وسبعين في المية طيب تدني الذوق العام والسلوك الرفيع في المجتمع المسلم وارتفاعه في مجتمعات الكفار ظاهرة مقلقة ما هو السبب عدم إعطاء الاهتمام بالذوق العام بعد ديني في بعضنا يعتبره دام من الدين دلوا دل 13% خلل في خلل وقصور في التربيه وارتفاع في درجة الأنانية وحب النفس دل 16% الاثنين معا 71 يعني السبب اللي بيخلي الذوق العام والرقي والمسلم مع مجتمعه يتدنى السبب اما في ناس ما معتبرين دا من الدين وفي ناس بيعتبروا دا انو دا من, من الاول ما ربونا على كده وفي حاجه ثالثه مهمه جدا انشغال الناس في ظل الظروف المعيشيه القاهره بانفسهم ونسيانهم للاخرين ايزوا في رقبته أي زوال يقول يا نفسي هذه مشكلة من المشاكل وطامه من الطوام جعلت هذا الأمر يتدنى عند بعض الناس التحليل الشباب كتبوا التحليل ده قالوا نرى أن متمع, أن متمع مسجد المؤمنين متمع مثالي ولا يحتاج لمثل هذه الخطبة لأنه إجابات عالية شديدة قالوا دي الناس ما شاء الله واستفادوا من الخطب تماما وناس مستواهم عالي المراقبه لله ضعيفه يكتب المر وينسى ان الله شاهد عليه يعني قال هل الناس دي صادقين نحسب انو يكونوا صادقين ثلاثة واحد واربعين في المية من المصلين شكوا من تختي الرقاب في الخطبه التي مضت في الخطبه الفاشل قلنا لهم اكتبوا لنا عاده ما بقى في المسجد واحد قال غياب الامام قال جاب قال غياب الامام يا اخي انا قاعد كثير الحمد لله يا اخي بقيت الناس كلهم قالوا تخطي الرقاب تخطي الرقاب تخطي الرقاب في حين إنو سبعة وسبعين في 77% من المصلين قالوا ما قاعد نتخطى 41 شكوا فيه تخطي. خمسة وخمسة. خمسة في تخطي 5 5% في من عشر من المصلين كل الصفات المذكورة يقومون بها وبشكل دائم يعني عندنا خمسة في المية من المصلين معنا بينتزم بالعهود وبيترك مالا لا يعنيه وينتقي أحسن الكلام وألطف العبارات في التعامل اليومي وما بيلجأ للواسطة وبالتزم بالصفوف وما بيتخطى الرقاب وبساعد الناس وبهتم بوضع الأحدى في مكانه وبيحب لأخيك ما يحب نفسه وما بيرمي الفضلات في الشارع وبيفسح للآخرين وبهتم بالنظافة خمسة في المية. من جملة المصلين معانا وخمسة من عشرة بين ناس إحساس عالي وذوق رفيع وأنا أفتخر وأتمنى من كل قلبي أن تزداد وأن ترتفع هذه النسبة إلى درجة تكون بإذن الله تعالى موفقة أيها المسلمون كانت هذه آخر خطبة من صفات الشخصية المسلمة ما أردت أن اسيء إلى أحد أو أن أقلل من شأن أحد أردت أن أرفع من شأن الأمة ومن مستوى الوعي فيها بقضاياها الأساسية أردت أن أجعل أمة متماسكة ليس هذا من قبيل الأحلام الوردية ولا من قبيل الخيالات الفلسفية والنظرية لا والله فقد عاش جيل طبق الإسلام كانوا رعاة إبل وغنم وكان يقتل بعضهم بعضا في بعير وفي سباق خيل وإذا به امه ترتقي وتعلمنا هذه المكارم وهذه الفضائل يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى, عشر إلى عشرين إذا نظرت إلى عشرين من المسلمين في مكان يزيدون او يقلون يا اكثر من عشرين شويه يا اقل من عشرين شويه وليس فيهم من يهاب في الله فاعلم ان الامر قد رقه الامه انتهت اركب حافلة بالشركه مراكب قول ستة وعشرين عاين في الناس الراكبين كمل جيد فوقهم زول يهاب في الله أعلم إن الأمة انتهت أمشي بيدك ناس قاعدين بيتونسوا أمشي المقابر والناس بيدفنوا أمشي حفلة والناس بيرقصوا أمشي عقد والناس بيعقدوا أمشي أي تجمع فيه عشرين فما فوق أو اقل عين العشرين كان العشرين ما في شخص واحد يهاب في الله الأمة انتهت أمر تقم لا قائمة اعلم أن الأمر قد رقه أتينا بهذه الخطبة حتى لا يرق الأمر أنا متأكد أن الناس بيكون بالحديث بالحديثة وبيكونوا يستغربوا حتى كشوا كده إذا نظرت إلى عشرين من أمتي يزيدون أو يقلون قليلا وليس فيهم من يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رقى. كما لقيت الشخصية المالية مركزة وفعلا الناس يهابوه في الدين اعلم ان الامر قد رقه كان يصلي معنا في مسجدنا هذا عمنا محجوب التوم الذي توفي يوم الاربعاء في وقت السحر وصلي عليه في هذا المسجد في صلاة الفجر من يوم الاربعاء عمنا محجوب التوم من الكبار الذين كانوا معنا في هذا المسجد وهو رجل لو الناس دارين يتذكروا كان يقنب هنا بكرسي وراء العمود وبعد الباب كان يقنب في المحل ذي بكرسي رجل كبير في سنه توفي واشهد له وما شهدت الا بما علمت وما كنت للغيب حافظا ولا أزكي على الله أحدا وأحسبه كذلك رجل بسيط وما كان معقد ابدا اشوفه يهزروا معه والكبار يهزروا معه والابتسامه ملء وجهه والبشر والترحاب ملء وجهه وقد فقدناه حقيقه ولكن نرجو ونسال الله أن يجعله في علين افتحل الى الله اللهم اجعله في علين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم يا ربي نزله ووسع يا ربي مدخله اللهم اغسره بالماء والثرج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنه شيبة إسلام شاب في الإسلام اللهم إنه قدم إليك فقيرا إليك وضعيفا بين يديك وهو في قبضتك اللهم يا جليل يا رحيم عامله بالإحسان وبالرحمة وأكرم ضيافته وأعلى منزلته يا رب العالمين وأمواتنا وأموات المسلمين أخون صلاح الشيخ وعمنا عسمت واخونا صلاح قاضي وعمنا عبد الواحد واخونا عز الدين وغيرهم مما كانوا يعمرون هذا المسجد بالخير وبالصلاة وبالذكر وبتلاوه القرآن اللهم اجعلهم عندك في عليين وتق... وتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيراً يا رب العالمين اللهم امددهم بجند من عندك يا رب العالمين اللهم, اللهم حرك الرياح وأنزل الغيث واكسر العدو وثبت المؤمنين وانزل السكينة في قلوبهم وانزل عليهم ملائكة من عندك اللهم إن البلاء نزل بإخواننا في غزة ولا كاشف لبلائهم إلا أنت ولا موقظ لهم إلا أنت ولا نصير لهم إلا أنت ولا مؤيد لهم إلا أنت ولا, لهم إلا أنت ولا ناصر لهم إلا أنت اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب ويا منزل الكتاب اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب الأرباب اللهم انصرهم نصر نصراً, نصرا عزيز مؤزراً يا رب العالمين اللهم إنهم إن أهل الأرض قد تركوهم وإن الحكام قد خذلوهم اللهم فلا تخذلهم يا قوي يا حكيم يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار اللهم كن لإخواننا في غزة كن عونا لهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة